وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْفَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ ثم جاء انكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولا تنصرنه قال ااقرتم واخذتم على ذلك اصري قالوا اقرنا فَشَهِدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ